لآن, لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 الذين آمَنُوا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم اذله على المؤمنين عزته على الكافرين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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اوليا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 قُلْ يا أَهلَ الكِتابَ بِهَللتَاقِمونَ مِ ما إِ مَ هللتَاقِمونَ منِ إ أَ آممَّ بالِاللههِ وَماَا أُزِلَ إلين وَمَااءُزِلَ إلين وَ وما وَلَؤَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان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 كلما أوقدوا نارا للحرب أطاف أهى الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من ربكم ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و فلا تاس على القوم الكافرين